أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإش الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا محمد الصلاة والسلام عليك يا أحمد صلاة والسلام عليك يا حامد الصلاة والسلام عليك يا محمود صلاة وسلام عليك يا أحية الصلاة وسلام عليك يا وهي صلاة وسلام عليك يا ماحين صلاة وسلام عليك يا حاشر صلاة وسلام عليك يا عقب صلاة وسلام عليك يا طه صلاة والسلام عليك يا سيدنا يا سيد صلاة وسلام عليك يا طاهر صلاة وسلام عليك يا مطهر صلاة وسلام عليك يا طيب صلاة والسلام عليك يا سيد صلاة وسلام عليك يا رسول صلاة السلام عليك يا نبي صلاة السلام عليك, <رشول الرحمة> <سلام> عليك يا رسول الرحمة صلاة السلام عليك يا طيب صلاة السلام عليك يا جامع صلاة السلام عليك مكتفي صلاة السلام عليك مطفي صلاة السلام عليك رسول الملاح صلاة السلام عليك شون الراحه الصلاة والسلام عليك يا كامل الصلاة والسلام عليك يا إكليل الصلاة والسلام عليك يا مددر الصلاة والسلام عليك يا مزنر الصلاة والسلام عليك يا عبد الله الصلاة والسلام عليك يا حبي. صلاة جل عليك يا صفي الله صلاة جل عليك يا نجي الله صلاة جل عليك يا كليم الله صلاة جل عليك يا قدم الأنبياء صلاة جل عليك يا قدم الرسل صلاة جل عليك يا محي صلاة جل عليك يا منجي صلاة والسلام عليك أنك مذكر الصلاة والسلام عليك ناصر الصلاة والسلام عليك أنك منصور الصلاة والسلام صلاة وسلام عليك أننيә الإ صلاة وسلام عليك حريص عليكم من والسلام عليك Sallatu selam aleyke ya, ya, ya şehid, es-salatu selam aleyke ya şahid, salatu selam aleyke ya şehid. Sallatu selam aleyke meşhud, es-salatu selam aleyke beşir. Sallatu selam aleyke meşhir, es-salatu selam aleyke nedir. Es-salatu selam aleyke mündir, es-salatu selam صلاة السلام عليك يا سراج الصلاة السلام عليك <مصباح> <سلام> يا <عليك> هدى الصلاة السلام عليك يا مهدي صلاة السلام عليك يا مونير الصلاة السلام عليك يا داعي صلاة السلام عليك يا مدعو الصلاة السلام عليك يا مجيب الصلاة السلام عليك يا مجاب صلاة السلام عليك يا حفي صلاة السلام عليك يا عفو صلاة السلام عليك يا ولي صلاة السلام عليك يا صلاة <حط> السلام عليك يا قوي صلاة السلام عليك يا صلاة <أمين> السلام عليك يا صلاة <مأمون> السلام عليك يا كريم صلاة السلام عليك السلام عليك مكين والصلاه السلام عليك يا نتي السلام عليك صلاة السلام عليك والسلام عليك يا صلاة السلام عليك يا ذا حرمه السلام عليك السلام عز الصلاة والسلام, الصلاة والسلام عليك يا دافع الصلاة والسلام عليك مطاع الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رحمة الصلاة والسلام عليك يا بشر Salatu sünah ve kıyamız, صلاة تسويك أسرار الله، صلاة تسويك أسرار مستقيا، الله، صلاة شيف الله، صلاة حزب الله، صلاة جلala. صلاة والسلام عليك يا مصطفى صلاة وسلام عليك يا مجتبى صلاة وسلام عليك يا منتقى صلاة وسلام عليك يا أمي صلاة وسلام عليك يا مختار صلاة وسلام عليك يا أجير صلاة وسلام عليك يا جبار والسلام علي والسلام علي صلاة والسلام عليك يا أبا القاسم صلاة وسلام عليك يا الطاهر صلاة وسلام عليك يا الطيب صلاة وسلام عليك يا أبا إبراهيم صلاة وسلام عليك يا مشفع صلاة وسلام عليك يا شفي صلاة وسلام عليك يا صالح الصلاة والسلام عليك يا مصلح الصلاة والسلام عليك يا مهيمن الصلاة والسلام عليك يا صادق صلاة والسلام عليك يا مصدق الصلاة والسلام عليك يا والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة <تصفيق> والسلام عليك يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين الصلاة والسلام عليك يا غليل الرحمن الصلاة والسلام عليك يا برء الصلاة والسلام عليك يا مرء الصلاة والسلام عليك يا بديك الصلاة والسلام عليك يا نصيح صلاة وسلام عليك يا ناصح الصلاة والسلام عليك يا بكين صلاة وسلام عليك يا متوكل الصلاة والسلام عليك يا يكفي صلاة وسلام عليك يا شفيع والصلاة والسلام عليك يا قيم السنّة صلاة وسلام عليك يا مقدس الصلاة والسلام عليك يا روح القدس صلاة والسلام عليك روح الحق الصلاة والسلام عليك روح القصة الصلاة والسلام عليك يا كافي الصلاة والسلام عليك يا ميكتبه الصلاة والسلام عليك يا بالغ الصلاة والسلام عليك يا ميبلغ الصلاة والسلام عليك يا شافي الصلاة والسلام عليك يا واصل الصلاة والسلام عليك يا موصول الصلاة والسلام عليك يا سابق، الصلاة والسلام عليك يا سائق، الصلاة والسلام عليك يا هادي، الصلاة والسلام عليك يا مهدي، الصلاة والسلام عليك يا مقدم، صلاة والسلام عليك يا عزيز، صلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا مفتون، الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا مفتاح. صلاة والسلام عليك يا مفتاح الرحمة صلاة والسلام عليك يا الجنة صلاة والسلام عليك علم الإيمان صلاة والسلام عليك علم اليقين صلاة والسلام عليك دليل الغيرات صلاة والسلام عليك يا <وصححي> الحسنات صلاة والسلام عليك يا قيل وثرات صلاة والسلام عليك صفوان عن الصلاة والسلام عليك <يا> صاحب الشفاة الصلاة والسلام عليك <يا> صاحب المقام الصلاة والسلام عليك <يا> صاحب القدم الصلاة والسلام عليك يا مخصوصا بالعزم الصلاة والسلام عليك <يا> مخصوصا بالمجد والصلاة والسلام عليك وخصوصا بالشرف والصلاة والسلام عليك يا صاحب الوسيلة والصلاة والسلام عليك يا صاحب السيف والصلاة والسلام عليك يا صاحب الفاضلة والصلاة والسلام عليك يا صاحب الإزار والصلاة والسلام عليك يا صاحب الحجة صلاة السلام عليك يا صاحب السلطان، سلّم صلاة السلام عليك يا صاحب الرداء صلاة السلام عليك يا صاحب درجة الرفيعة، صلاة السلام عليك يا صاحب التاج، صلاة السلام عليك يا صاحب المعرة. صلى صاحب المغفر صلاة والسلام عليك يا صاحب اللواء صلاة والسلام صاحب القضيب صلاة صاحب البراق صلاة صاحب الخاتم صلاة وسلام عليك يا العلام صلاة البرهان صلاة السلام عليك يا صاحب البيان، صلاة السلام عليك يا صيح اللسان، صلاة السلام عليك يا مطهر الجنان، صلاة السلام عليك يا رؤوف، صلاة السلام عليك يا وحيم، صلاة السلام عليك يا دون غير، صلاة السلام عليك يا صحيح الإسلام. الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين، صلاة السلام عليك عين النعيم، الصلاة السلام عليك عين الغر، صلاة السلام عليك يا سادة الله، صلاة السلام عليك يا سادة الخلق صلاة السلام عليك يا خطيب الأمم. صلاة والسلام عليك يا علم الهدى صلاة والسلام عليك يا كاشف الكرب صلاة والسلام عليك يا رافع الوجر صلاة السلام عليك يا عز العرب صلاة السلام عليك يا صاحب الفرج صلى الله تعالى على وصحبه dead